كم لا تختلفوا اتموا الله اكبر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 بوأنا بني إسرائيل وردقناهم من الطيبات أم اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب قَالَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنْ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ حَتَّى يَرَوْنَ عَذَابَ اللَّهِ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 لَئِن تَظْهَرُونَ إِلَّا مِثْلَ أيام الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَمَن يَظْهَرُ إِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نَتَّقِ الرُّسُلَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ mi allahu liman hamidah الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الغروب عليهم وعلى الغروب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 فإن فعلت فإنك علم من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا تأشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا أرد لحضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس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 الله الله لمن حمده Assalamu alaykum Assalamu alaykum Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu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 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يسلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم, والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعدت الله لهم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 وَمَن يَعْفِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَالًا مُبِينًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زوجك وَاتَّقِ اللَّهَ وَاتَّقِ في, في نفسك الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى جيد منها وطرا زوجناك هالكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أذعيائهم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أذعيائهم، إذ أحضوا منهم وترى، وكان أمر الله مفصولا، ما كان علنا. نبي من حرج في ما فرض الله له سنة الله في الذين خلو من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا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 يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسرج منيرا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 يا أيها الذين آمنوا إذا أنكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتَأُجُورَهُنَّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَأَوْلَعُهُ عَلَيْكَ مِمَ وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات طالاتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسا للنبي إن أراد النبي أن يستنى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 ترجي من تشاء منهن وتعويه إليك من تشاء